وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهًا مِّن دُونِهِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِن يَفْرَاغُوا هُنَا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بانثى غل وجوهه مسودا غل وجوهه مسودا وهو كذبان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 لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَحْسَنُ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ وَلَكِنْ إلى أَجَلٍ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 لا جَرَمَ أََّ لَهَُّ رَوَاءنَّهُم مُفْرَطُون تَ اللهَّهِلَ قَد أَْرسَلْنا إلَى أُمَ مِن قَبلَلِكَ فَزَيَنَ لَهُم فَزَيَنَ لَهُ الشَّيطانوا أَحْن فَهُوَ وَلهُمُ اليَون فَهُمْ وَلِيُّهُمْ يَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يؤمنون.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 أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفا وفيه شفاء من الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي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 أَفَ بِالباطِل يُؤمنُِون أَفَ بِالباطِل يُؤمنِنونَ وَبِنِحْمَةِ اللهِهُم يَكْفُون وَيعْبُدُونَ مِن دُون اللهِ مَا لَا يَمِكُ لَهُم مَا لا يَمِْكُ لَهُم رِزْقًَا مَِ السَّمواتِ وَالْأَطِشَع أَوْ وَلَا يَسْتَطيع